أن الله الذين صدقوا ولا يعلم الكاذبين أم حسب الذين يعملون السجئات أي يسبقون سأ ما يحكمون من كان يرجو لقاؤه الله فإن أجله الله لا أت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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أُذِيَ في الله جَعَلَ فِتْنَةً الناس كعذاب الله ولئن جاء ربك لا يقولن إنكنا معكم أو الله بأعلم بما في خدور العالمين ولا يعلم الله الذين آمنوا ولا يعلم المنافقين.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 الله أوسانا موزة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم يَوْمَ يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط مهاجرا إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي بُرِّيَّتِهِنَّ بُوَّةً وَالْفِتَابَ وَأَتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الْصَالِحِينَ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 إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال ربي انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكون أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوثة. قالوا نحن أعلم بما فيها لم وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ولم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 من أورقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتقل السبيتا وإن أوهن البيوت لبيت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 ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين وللوا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم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 119. في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطر وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءه العذاب ولا وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين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 لأيقَتُ الموتَ، ثُمَّ إلينا تُرْجَعُونَ، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِنَ الجَنَّةِ غُرَفًا، غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَمِلِ.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 ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مفوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين